بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ومنه الاستثناء ومنه أي ومن الكلام المفيد كذا قدره الكثير ومن الكلام المفيد ويحتمل أنه من المخصصات ومنه أي من المخصصات لأن السياق لا زال في ذكر مبحث الخاص فذكر أن المخصصات تسعة ثم قال ومنه الاستثناء لا مانع أن يكون الضمير عائدا إلى المخصصات يعني المخصص كما سبق نوعان مخصص متصل ومخصص منفصل والمتصل كما ذكرناه أنه لا يستقل بنفسه يعني لابد أن يكون متصلا بالكلام هذا محصور في خمسة منها الاستثناء لأن الاستثناء لا يوجد لوحده بل لابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه قام القوم إلا زيدا فلا يقال قام القوم ثم بعد ذلك يأتي في موضع آخر وبعد سبوع وبعد شهر فيقول الله زيدا لأنه مرتبط به ارتباط الجزء بكله ومنه الاستثناء والاستثناء هذا استفعال من الثني ولذلك قيل الاستثناء لغة مأخوذ من الثني ومعناه العطف والعود معناه العطف والعود يقال ثنيت الحبلة إذا عطفت بعضه على بعض وقال بعضهم إنه مأخوذ من الصرف إذن الثني قد يكون المراد به العطف وقد يكون مرادا به الصرف ثنيت زيدا عن كذا إذا صرفته عنه وأما في الصلاح فعرفه بتعريف تبع فيه ابن قدام رحمه الله تعالى على خلاف المشهور من قول الأصليين أو من تعريف الاصوليين لأنهم يعرفون الاستثناء بأنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها الإخراج بإلا أو احدى اخواتها إذا أخذ في حد الاستثناء الإخراج حينئذ لا بد أن يكون الاستثناء فيه إخراج فإذا لم يكن فيه إخراج حينئذ لا يكون استثناء ولذلك من عرف الاستثناء بأنه إخراج أنكر وجود الاستثناء المقطع أو أثبته لكنه مجاز لكنه مجاز ونفى أن يكون للاستثناء حقيقة من المقاطع من غير الجنس لماذا لعدم وجود الإخراج فإذا قلت قام القوم إلا زيدا إلا زيدا هذا حصل إخراج إخراج مما من المستثنى منه أول قوم إذا المستثنى داخل في جنس المستثنى منهم وهذا هو حقيقة الاستثناء فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يسمى استثناء، فإذا قال قام القوم إلا حمارا ليس عندنا إخراج، إذا ليس باستثناء وهذا ما يسمى بالاستثناء المقطع، ما يسمى بالاستثناء المقطع، إذن لا بد أن يكون الاستثناء متضمنا لمعنى الإخراج وإلا فلا يكون استثناء، فإذا سمع من كلام العرب ظاهره الاستثناء وليس فيه ثم إخراج، قالوا ليس باستثناء الحقيقة. وإنما هو استثناء مجازا كما إذا استثني من من غير الجنس من غير الجنس وصواب أن الاستثناء قد يكون مقاطعا حقيقة لأنه مسموع من لغة العرب كما كما سيأتي الاخراج بإلا او إحدى أخواتها الإخراج هذا يشمل كل ما يمكن أن يخرج به كالشرط الشرط فيه نوع إخراج ولذلك يعد من المخصصات المتصلة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أخرج مكاتبة من لم تعلم فيه خيرا إذن حصل به إخراج كذلك الصفة يحصل بها إخراج ومن يقتل مؤمنا متعمدا أخرج القتل غير المتعمد وشبه العمد و وشبه العمد كذلك الغاية قاتل الذين لا يؤمنون إلى أن قال حتى يعطوا الجزية فإن اعطوا الجزية هين ارتفع الأمر وهو بقتالهم كذلك ماذا البدل البدل يحصل به إخراج ولله على الناس هذا يشمل المستطيع وغيره قال من استطاع هذا بدل بعض من كل أي الذي حصل به إخراج إذا استوى الاستثناء مع غيره من المخصصات المتصلة في كون كل منها فيه إخراج ولكن امتاز الاستثناء عن غيره أنه استثناء باداه خاصة وهي إلا أو إحدى أخواتها يعني نظائرها في المعنى نظائرها في في المعنى ثم هذه النظائر قد تكون حرفا وقد تكون اسما وقد تكون متردده بين الحرفية والاسمية ولذلك بعضهم حصل صيغ الاستثناء بأحد عشر عند الأصوليين ليس عند النحاء عند الأصوليين بأنها إلا وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا وعدا عدا تحسب مرتين بما وتحسب بدون ما هذه الاستثناءات أو هذه الصيغ ان ورد في كلام العرب في جملة ما متضمنا لإحدى هذه الأدوات حكمنا عليه بأنه استثناء لغة ولكن هل يحصل الاستثناء بالفعل لو قال قام القوم واستثني زيدا وأستثني زيدا هذا محل نزاع أكثر أهل اللغة إن لم يكن اتفاق أنه لا يعد استثناء لا يعد استثناء وإن كان فيه معنى الاستثناء وإن كان فيه معنى الاستثناء. قام القوم وأستثني زيدا، وأستثني زيدا. استثني هذا فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره انا وزيدا هذا مفعول به. هل حصل إخراج بهذا؟ حصل إخراج. لكنه لم يكن بإلا أو إحدى أخواتها. فعين لا يسمى استثناء. وعند بعض الأصوانيين يسمى استثناء. يسمى الاستثناء. يسمى استثناء. حروف الاستثناء والمضارع ومن فعل الاستثناء وما يضارع. حروف الاستثناء وما يضارع من فعل الاستثناء يعني المضارع من فعل الاستثناء وما يضارع يعني ما يشابه الفعل المضارع مثل خلا وعد وحاشة هذه افعال ماضيه وحصل بها الاستثناء حصل بها الاستثناء وهذا غريب من النحو ان يعد خلا وعد وحاشة وهي افعال اذا نصبت يعد استثناء ولا يعد استثني استثناء اليس كذلك لان السثني هذا من مادة الاستثناء من مادة الاستثناء يعني من حروف الاستثناء أقوى في الدلالة على الاستثناء من خلا وعد وحاسم إذن كذلك يفهم منه الاستثناء بقوة لأنه من جهة المعنى ومن من جهة اللفظ أما قام القوم عدا زيدا أو عدا لو حصل الإخراج به ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى أما السثني زيدا هذا حصل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ لأنه مشتمل على مادة مادة الاستثناء الاخراج بإلا أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها لكن بعض الأصوليين اعترض على هذا الحد باعتراض وجيه وهو أنه لو حكم بأن الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها مما لو لم تأتي إلا لكان داخلا فيما فيما سبق وهو المستثنى منهم قال إذا حكمنا بالإخراج لوقعنا في التناقض لوقعنا في التناقض فإذا قيل قام القوم إلا زيدا أخرج زيد من القوم أخرج زيد من القوم متى بعد دخوله لأنه لا يكون إخراج إلا بعد الدخول قام القوم إلا زيدا إذا لما أثبت القيام له أخرجته وأثبت له نقيض ما اثبته للمحكوم عليه السابق وهو المستثنى منه فحينئذ نقع التناقض في ماذا؟ في كون هذا الفرض المخرج المستثنى حكم عليه اولا بالقيام ثم حكم عليه ثانيا بنقيض القيام وهو عدم القيام عدم القيام. فإذا قيل قام القوم إلا زيدا لو قيل بالإخراج بإلا هنا حصل إخراج لقلنا اولا حكمنا على المستثنى وهو زيد بالقيام ثم قلنا الا زيدا والاستثناء من الاثبات نفي وهذا استثناء متصل وهو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا فيكون تقدير الكلام قام القوم الا زيدا لم يقم الا زيدا لم يقم فالحكم الذي اثبت اولا وهو القيام المثبت لي المستثنى منه أثبت نقيضه وهو عدم القيام لزيد. طيب كيف أولا أدخلته في المستثنى منه ثم أخرجته حصل تناقض حصل تناقض وهو أن الفرد المخرج حكم عليه أولا بإثبات الحكم ثم, نو... ثم أثبت له نقيض الحكم وهما بعد الا لأنه كما سياتي قول المصنف وهو من الإثبات نفيون وهو من الإثبات نفيون ومن النفي إثبات حينئذ عدل بعضهم عن هذه الحقيقة وهي حقيقة الاستثناء بأنه إخراج وخاصة ما رتب عليه ابن القيم رحمه وتعالى بكلمة التوحيد لا إله إن الله لو قيل بأنه إخراج لحصل الكفر أولا ثم التوحيد ولا يجتمعان لا إله دخل أولا المستثناء وهو الله عز وجل فنفيت عنه الألوهية ثم أثبت أثبتت له الألوهية وهذا تناقض لأنه لا إله إذا قصد دخول الله عز وجل هذا كفر كفر نفى الالوهيه عن الرب جل وعلا ثم أثبتها إذا يلزم على هذا التعريف بأن الاستثناء اخراج بأن الموحد لو قال كلمة لا إله إلا لا يدخل بها في الملة لا يدخل بها الإسلام ولا تكون توحيدا لأنه تناقض أولها أو آخرها يناقض أولها فلذلك عدل بعضهم عن هذا التعريف إلى ما ذكره المصنف هنا إلى ما ذكره المصنف وطوف له تعليق على هذه يقول هنا لما أورد التعريف يقول إخراج بعض الجملة أو يقول قال القاسمي قال في مختصر الروضة هذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج أي إخراج بعض الجملة بإلا ومقام مقام مقامة ناقض وليس بشيء طوف يقول ليس بشيء وصاب أنه شيء لماذا لانه إذا حكى اطباق ودعوة الاجماع فيها نظر دعوى الاجماع فيها نظر يحكى اطباق اهل اللغه على تفسير الاستثناء بالإخراج على تفسير الاستثناء بالإخراج وعليه يلزم التناقض ولذلك صحح ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ان مذهب سيبويه انه ليس بداخل في في الاسم ولا في الحكم لم يدخل اصلا قام القوم إلا زيدا إلا زيدا هذه قرينه فقط دالة على أن زيد لم يرد بالجملة الأولى قام القوم لا لا يدخل فيها زيد البته لا في المسمى الذي هو المستثنى منه في الاسم ولا في الحكم وهو إثبات القيام وهو إثبات القيام ولذلك نص بعضهم على أن مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه، فكيف يدعي الإجماع أن إجماعه اللغه أن الاستثناء إخراج؟ حنيدا الله نقول لها إذا حكي مذهب سيبويه بأنه لم يندرج المستثنى في المستثنى منه ولا في حكمه وهو منسوب إلى جمهور البصريين بل مذهب الكسائي وهو إمام الكوفيين بأنه لا يندرج أيضا في المستثنى لا يندرج أيضا في في المستثنى منه. لكنه خالف سيبويه بأنه مسكوت عنه فإذا قيل قام القوم إلا زيدا زيدا هذا مسكوت عنه لم يثبت له قيام ولم ينفى لكنه وافق في ماذا وافق أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه وعليه دعوى الإجماع ليست بصحيحة ولذلك العدول إلى التعريف تعريف الاستثناء بما ذكره المصنفون تبعا لابن قدام رحمه الله وغيره نقول هو اصوب وهو أدق يعني قال الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول بالقول الأول لكن لو زاد بإلا أو احدى أخواتها على من نصص على أن الاستثناء لابد أن يكون بإلا احدى أخواتها فهو حسن فهو حسن وأما الاخراج بإلا أو احدى أخواتها نقول هذا فيه نظر فيه فيه نظر ومنه الاستثناء وهو أي الاستثناء قول إذا لابد أن يكون لفظا أخرج المخصصات العقلية والمخصصات الحسية لأنها ليست بأقوال ليست بأقوال والاستثناء معلوم أنه من المخصصات المتصلة من المخصصات المتصلة إذا لابد من جنس يخرج بقية المتصله بقيه المخصصات إذا قوله قول اخرج المخصصات العقلية والحسيه متصل اخرج المنفصله اخرج المنفصله حينئذ المخصصات المفصله ليست داخله معنا فلاستثناء لابد ان يكون متصلا ب بالمستثنى منه كما سياتي انه شرط من صحه الاستثناء ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه لانه لا يعد كلاما الا بهما لا يعد كلاما الا بهما كالخبر مع المبتدا وجواب الشرط مع فعل الشرط لو قال إن قام زيد ثم جاء بعد أسبوع فقال قمت لم يعد كلاما لو قال ما قام القوم ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد كلاما لماذا لأن شرط الكلام أن يكون كلا مركبا ملفوظا به مرة واحدة يعني في مجلس واحد قول متصل الاستثناء هنا لا يستقل بنفسه عن عن الجمله هذا القول يدل اذا له دلاله ليس بقول لا معنى له لان القول هو اللفظ الدال على معنى يدل لو زيد القيد هنا بإلا أو او احدى اخواتها فيكون متعلقا بقول يدل لكان اجود يدل بإلا أو او احدى اخواتها على ان المذكور معه مع ماذا مع إلا أو إحدى أخواتها فنرجع الضمير حينئذ على إلا أو إحدى أخواتها ولو فسر القول كما فسره البعض بأنه صيغ الاستثناء لعاد إلى القول لعاد إلى إلى القول حينئذ قول بعض فسروا بأن المراد به صيغ الاستثناء 11 مذكوره سابقة ولو قلنا القول هنا المراد به احترازا عن المخصصات العقلية والحسية وزدنا لفظ يدل الا او احد اخواتها يكون التقدير على ان المذكور معه اي المذكور مع صيغ الاستثناء غير مراد بالقول الاول الذي هو المستثنى منه مع حكمه غير مراد فحينئذ الا وما بعدها قرينه صارفه على ان يكون المستثنى داخلا فيما سبق لانه لولا الاستثناء لكان داخلا لو قال قام القوم يشمل كل من يصدق عليه القوم لكن قد يطلق لفظ القوم وهو عام ويراد به البعض ما الذي يدل على أنه أطلق العام واراد به بعضه لابد من قرينة لما أطلق القوم لم يرد به زيد أردفه بقرين بقرينة تدل على أن زيد غير مراد بالقول الأول فحينئذ قام القوم إلا زيدا لا نقول إلا زيدا أخرجت إلا أخرجت زيد من قوله القوم بعد دخوله وإلا وقعنا في التناقض وإنما نقول إلا وما بعده المذكور بعدها هذه قرينة تدل على أن زيد لم يدخل أصلا في القوم ولم يدخل في حكمه الذي هو القيام وليس داخلا في المسمى الذي هو الاسم القوم حينئذ نقول قول متصل يدل بإلا وحد خواته على أن المذكور معه أي المستثنى المذكور مع صيغ الاستثناء غير مراد بالقول الأول والمراد بالقول الأول المستثنى منه وحكمه فحينئذ يكون الاستثناء أو المستثنى مخرجا من الاسم وحكمه مخرجا من الاسم وحكمه ليس داخلا أصلا والإخراج قبل. جعل المسند إليه مسندا إليه وقبل الحاق الفعل به قبل أن يقال قام القوم أراد ماذا أراد عدم دخول زيد وأردفه بإلا زيدا قرينة دالة على هذا المعنى الذي كنه في نفسه ثم قال فيفارق التخصيص بالاتصال فيفارق الاستثناء التخصيص والمراد بالتخصيص هو التخصيص المخصص المنفصل ما الفرق بين الاستثناء وهو مخصص والمخصصات المفصلة والمخصصات المتصلة التي غير الاستثناء كالغاية ونحوها فيفارق الاستثناء التخصيص يعني بالمفصل والمتصل بغير الاستثناء بالاتصال بأن يكون متصلا بان يكون متصلا فيجب اتصاله بالمستثنى منه يجب اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما بخلاف غيره من المخصصات المنفصله فإنه لا يشترط اتصاله لأنه كما سبق أن المخصص اللفظ العام قد يكون في آية أو في كتاب ويأتي المخصص المفصل في سورة أخرى مفصلة عن الآية السابقة أو يأتي في السنة أو العكس لا يشترط أن يكون متصلا به والمطلقات. يتربصن بأنفسنا هذا في آية البقرة وإن كنا لا تحمل هذا في آخر القرآن حينيذي نقول هذا مخصص منفصل هل يشترط اتصاله به نقول لا يشترط بخلاف ماذا بخلاف الاستثناء لابد أن يكون منتصلا به حقيقة أن يلفظ به مرة واحدة قام القوم إلا زيدا أو حكما بأن ينقطع عن الاتصال بأمر ضروري لابد منه كالسعال أو أخذ النفس أو بلع الريق ونحوه، لو قال قام القوم إلا لو قام قام القوم ثم سعى قال إلا زيدا هذا في الحقيقة ليس متصلا لكنه لما كان الانفصال هنا بشيء ضروري ألحق به وجعل ماذا جعل في حكم المتصل حقيقة ولذلك نقول لابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة بان لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه أي فاصل مطلقا لا ضروري ولا غيره او ان يكون الفصل والانفصال قد حصل بامر ضروري كسعال وبلع ريق نفس ونحو ذلك حينئذ نحكم عليه بأنه متصل لكنه حكما لا لا حقيقه اذن يفارق الاستثناء التخصيص بالاتصال بالاتصال فلا بد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه وإلا لما عد كلاما لما عد كلاما كاتصال الخبر بالموتدى لا يمكن أن يتصور يقال قام ثم يأتي بعد ذلك وقت فيقول زيد المخاطب والسامع لا يلحق اللفظ الثاني باللفظ الأول كما لو قال زيد ثم قال بعد وقت طويل قائم السامع والمخاطب لا, لا يتصور الحق قائم بزيد لذلك من شرط الكلام ان يكون مسندا من شرط الكلام أن يكون مركبا تركيبا اسناديا وإلا لما صار كلاما وان يكون المركب تركيبا اسناديا مستلزما لمسندين ومسند اليه ولابد أن يكون متصلا به على الأصل ولابد أن يكون من متكلم واحد من متكلم واحد ولذلك اختلفوا ايضا في الاستثناء وقع من متكلمين من ناطقين هذا بناء على الكلام على أصل المسألة الكلام نفسها المسند والمسند إليه هل يصح أن يقع من اثنين أو لابد أن يكون من متكلم واحد فيه خلاف مالك رحمه الله على جلالته جوز أن يكون من اثنين وصواب أنه يكون من واحد ولا يصح أن يكون من اثنين ولو تواطع لأن بعض بعضهم مثل ب من تواطى يعني يقول له أن أقول زيد تقول قائم نقول إذا قيل زيد ثم قال الآخر قائم نقول هذا جملتان وليس بجملة واحدة زيد وحذفت الخبر نويته قال القائم وحذف المبتدا فهذا جملتان وأما إذا لم يكن تواطى هلئذ لا يصح أن يكون كلامه لا يصح أن يكون كلامه لا يمكن أن يقول الرجل هند أو يقول زوجتي ثم يقول آخر طالق هل يقع أو لا يقع؟ الفتوحي في شرح الكوكب المنير نزل المسألة هذه على الخلاف في الكلام هل يقع من متكلم واحد أو لا؟ مثله الاستثناء لو قال زوجات طوالق فقال آخر إلا هند هل يقع أو لا يقع؟ بناء على ماذا؟ بناء على الكلام في أصله هل يشترط فيه أن يكون من متكلم واحد أو لا؟ الأصح لابد ان يكون من متكلم واحد فلو نطق احدهما بمسند ونطق الاخر بمسند اليه لم يعتبر كلاما ولو نطق واحد بمستثنى محكوم عليه ونطق الاخر بالمستثنى نقول لم يقع ولم يحصل اما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال البلد الحرام الله حرمه فقال العباس الا الاذخر فحصل الاستثناء هنا فقالوا اذن وقع من متكلمين نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الاستثناء وإنما قاله العباس مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما الفائدة لو حصل بقول العباس وحصلت الفائدة بقول العباس وكان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الإقرار عليه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ما الفائدة لكان الأغوان عبثا وهو منزه عن هذا عن هذا عليه الصلاة والسلام حينئذ نقول إلا الإذخر هذا سدل به بعضهم على أنه لا يشترط أن يكون من متكلم واحد نقول لا يشترط وليس في هذا دليل لكم بل هو الدليل عليكم يقلب الدليل هذا ما سمى بالقلب يقلب الدليل عليكم كون النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الاستثناء أو المستثناء وقال إلا الإذخر دليل على أنه بد من الاتصال بد من من الاتصال وإذا لم يعد كلاما لأنه لو سكت ولم يعد الاستثناء الذي ذكره العباس لكان سكوته حجه فحصل الحكم الشرعي حصل الحكم الشرعي فحينئذ نقول لا بد يكون متصلا ومن متكلم واحد من متكلم واحد فإذا حصل من متكلمين نقول لا لا يصح وما بناه ايضا حتى لو قيل من متكلمين بنى المساله هذه الفتوح في شرح الكوكب ايضا بناؤه ليس بالصحيح لانه قال لو قيل من متكلمين فقال قائل زوجتي فقال اخر طالق يقع او لا يقع يقع أو لا يقع نقول هذه مسألة مردها على الشرع لا يقع قطعا لو قال واحد رجل زوجتي فقال آخر طاع ومن هو الطلاق هل يقع الطلاق في الشرع بلفظ زوجتي ما يقع الطلاق إذن لا يمكن أن يقع بفعل الآخر وإنما يحصل ب بفعل الفاعل نفسه وهذا أمر شرعي مرده إلى الشرع واللغة ليس لها مدخل فيه في مثل هذه فيفارق الاستثناء التخصيص بالاتصال فلا بد أن يكون متصلا بي منه حقيقة أو حكما الثاني فارق الثاني بين الاستثناء والتخصيص تطرقه إلى النص يعني الاستثناء كما أنه من المخصصات وإذا كان من المخصصات معناه أنه يتطرق اللفظ العام هل يدخل غير العام؟ نعم قد يدخل النص لأن لفظ عشرة هذا ليس بلفظ عام ليس بلفظ عام ولذلك قلنا في حد العام بانه اللفظ المستغرق لما صلح له أو لجميع ما يصلح له بحسب الوضع بلا حصر بلا حصر لماذا لاخراج اسماء الاعداد فانها ليست بالفاظ عامه لانها تدل على معين ولذلك الخاص ما هو اللفظ الدال على معين إما بشخص أو بعدا إذا صارت العاشرة ونحوها من, من ألفاظ الأعداد أسماء الأعداد صارت من الخاص هل يصح دخول الاستثناء اللفظ الخاص الذي هو نص في العشرة نقول نعم تقول له علي عشره إلا خمسة إلا ثلاثة إذا دخله الاستثناء كما يدخل الاستثناء اللفظ العام أكرم الطلاب إلا زيدا أكرم الطلاب إلا زيدا هنا الاستثناء وقع في ماذا وقع مقارنا للفظ عام وهو من المخصصات وأما إلا عشرة فلا يسمى مخصصا فلا يسمى مخصصا إذن الفارق الثاني الذي يفارق التخصيص أن التخصيص لا يكون إلا للفظ العام ولا يكون التخصيص لللفظ الخاص لأن هو في نفسه خاص وأما الاستثناء من حيث هو استثناء فيدخل اللفظ العام ويدخل اللفظ الخاص وتطرقه أي الاستثناء إلى النص كعشرة هذا نص ليس بلفظ عام إلا ثلاثة وعليه فالتخصيص بالاستثناء أعم من التخصيص بغيره التخصيص بالاستثناء أعم من التخصيص بغيره لأن التخصيص بغير الاستثناء خاص باللفظ العام وللتخصيص بالاستثناء نقول هذا يدخل اللفظ العام ويدخل غيره ثم قال ويفارق النسخة إذن ثم فوارق بين الاستثناء والتخصيص لوقوع التشابه وثم فوارق بين الاستثناء والنسخ ويفارق النسخة يعني يفارق الاستثناء النسخة بالاتصال لابد ان يكون متصلا لماذا لان النسخ شرطه الانفصال لا يكون ناسخا الا اذا كانت الحكم الثابت الجديد بخطاب متراخ عن الحكم السابق إذا لا يمكن ان يقع الناسخ متصلا بالمنسوخ به لا يمكن أن يقع متصلا بالمنسوخ ولكن الاتصال هنا قد يفارق ويفارق الاستثناء النسخ بالاتصال النسخ لا يشترط فيه الاتصال والاستثناء يشترط فيه الاتصال يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال والنسخ لا يكون الا مع مع التراخي فلو كان متصلا لصار مخصصا لا ناسخا لو كان الذي يرفع بعض الحكم عن البعض متصلا لكان مخصصا لا, لا ناسخا وأما إذا وقع تراخي حينئذ نحكم بأنه ناسخ إذا لم يمكن الجمع كما سبق وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله وبأنه أي الاستثناء يفارق النسخة من حيث إن الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله إذن جاز أولا دخوله وجاء الاستثناء قرينة صالفة عن دخول المستثنى في المستثنى منه وأما النسخ فهو رافع لما دخل هو دخل اصلا ثم رفع ثم, ثم رفع إذن الاستثناء مانع والنسخ رافع الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله ولا يقطع بانه داخل بل ننفي بانه داخل والنسخ رافع لما دخل دخل اولا ثم ثم نسخ الفارق الثالث بين الاستثناء والنسخ بان الاستثناء رفع للبعض قام القوم الا زيدا قام القوم الا زيدا فحينئذ الا زيدا هذا بعض القوم وليس كل القوم أكرم الطلاب الا زيدا ولا يصح أن يقال أكرم الطلاب إلا الطلاب يصح لا يصح لكن النسخ قد يكون رافعا للكل وقد يكون رافعا للبعض قد يكون رافعا للكل وقد يكون رافعا للبعض للكل مثلا كما في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حكم كله مرفوع ليس مفصلا في صلوات كذا لك أن تتوجه وإلا فلا إذا الحكم كله مرفوع لكن عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا فنسخت إلى أربعة أشهر وعشرة نسخ البعض أو الكل البعض نسخ البعض إذن النسخ قد يكون رفعا للكل وقد يكون رفعا للبعض وأما للسثناء فلا يكون رفعا للكل لابد أن يكون للبعض لأن استثناء الكل من الكل باطل باتفاق ولا يصح أن يقال كما له علي عشرة إلا عشرة خمسة إلا خمسة لأنه باطن له وعبث وبأن الاستثناء رفع للبعض والنسخ رفع للجميع غالبا وقد يكون للبعض ولذلك يقيد ليس دائما للجميع بل قد يكون للبعض إذن هذه فوارق بين النسخ والاستثناء يشترط في الاستثناء أن يكون منتصلا والاستثناء يكون مانعا والنسخ رافعا والاستثناء رفع للبعض والنسخ قد يكون رفعا للجميع ثم ذكر شروط الاستثناء متى يعتبر الاستثناء مؤثرا في الحكم الشرعي قال وشرطه الاتصال ذكر المصنفون ثلاثة شروط لصحة الاستثناء للحكم بأن الاستثناء صحيح ثلاثة شروط شرطه الاتصال فلا يفصل بينهما أو فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه يعني لا ينفصل بسكوت ولا بكلام أجنبي لا بد أن يكون منتصلا كما ذكرناه سابقا لأنه جزء من الكلام لأنه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فإذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدا كما ذكرناه سابقا لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي أو بسكوت طويل نقول هذا لا يعد كلاما لا يعد كلاما لأنه كالجزء من الكلام والأصل في الكلام أن يلقى مرة واحدة المسند والمسند إليه وما تعلق به من الفضلات يكون متمما لمعناه فلا يصح إذن أن يقال قام الطلاب وأكرم الطلاب ثم بعد وساعة نقول للزيد وعليه لو حصل نقول لزم الحكم لجميع الطلاب وإلا زيدا هذا يعتبر لغوا وعبثا لا يلتفت اليه لا لا يلتفت اليه وشرطه الاتصال اتصال يعني اتصال المستثنى من اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو او حكما فلا يفصل بينهما يعني لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه سكوت يمكن الكلام فيه اما سكوت لا يمكن الكلام فيه قليل هذا لا يخرجه عن كونه حقيقة لأنه مشتبه يحتمل أنه سكت لامر ما يفكر ينظر أو يتأمل أو لشغال ذهل ونحو ذلك فنقول إذا تكلم بعد ذلك قال أكرم الطلاب ثم سكت إلا زيدا نقول هذا العصر أنه محكوم عليه بالاتصال أو فصله بكلام أجنبي قال أكرم الطلاب ثم تكلم في مسائل أخرى اجنبيه عن المقام ثم قال إلا زيدا قل هذا صح أنه لا يعتبر استثناء ولا يصح الاستثناء وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عاد مشتراطه ولذلك الحكي لأنه لم يثبت ثبوتا يصح اعتماده ولذلك الكثير من أرباب الحديث يضعفون الرواية المنقوله عن ابن عباس بأنه سئل فقال إلى سنة أو إلى أمد وحكي عن ابن عباس حكي هذه صيغه تضعيف فحينئذ لم يثبت عن ابن عباس وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه عدم اشتراط الاتصال فحينئذ يجوز كونه منفصلا يجوز كونه منفصلا فقد ورد عنه في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة ولو إلى سنة ثم قرا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان الله لأنه استدل بقوله واذكر ربك إذا نسيت إذا لا تقول لش فعل ذلك غدا الاستثناء فاذا قلت سأفعل وهذا ينبغي تقييده بالأفعال المستقبله إذا قال سأفعل كذا في المستقبل ونسي حينئذ له أن يقول إن شاء الله إن شاء الله ولذلك حمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأغزونا قريشا ثلاث مرات ثم سكت ثم قال إن شاء الله فنقول هذا امتثال للآية امتثال ل للآية وليس المقام المقام الذي نذكره هو الاستثناء الا أو إحدى أخواتها وإنما هذا تعليق الافعال المستقبل على المشيئة وهذا متى ما نسي الإنسان وذكر حينئذ يأتي بقوله إن شاء الله وليس المقام فيما هو نحن فيه ولذلك واذكر ربك إذا نسيت على هذا قول يكون تفسير ويكون حكم شرعي فامتثاله يكون امتثالا لحكم شرعي وبحثنا في العصر أنه بحث لغوي وليس ببحث شرعي إثبات الاستثناء من حيث هو استثناء هذه مباحث لغوية ثم إذا جاء في الشرع شيء آخر فحينئذ نعدل عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية ونقول حقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ينتبه لهذا البحث في اللغويات هذا ليس كالبحث في الشرعيات يعني تبحث في المسائل اللغوية من حيث هي في اللغة ثم هل الشرع جاء بما يوافق اللغة أم غير؟ نقل الحقيقة كلها أو بعضها أو له استعمال خاص فعينئذ تصير المسألة مركبة من حقيقتين حقيقة لغوية وهي الاصل وحقيقة شرعية فإذا جاء في الشرع اطلق الاستثناء وقد جعل له حقيقة خاصة نحمله على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية إذن وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس يعني جاز الفصل لكن ينبغي تقييده بالزمن اليسير إذا كان المتكلم في المجلس يعني بقي في مجلسه كخيار المجلس كخيار المجلس فإذا بقي في المجلس حينئذ الله أن يستثني وشيخ الإسلام يميل لهذا أنه يجوز الانفصال ما دام في المجلس ما دام في المجلس لكن من حيث اللغة نقول لا من حيث اللغة لا لابد من الاتصال لأننا إذا أثبتنا حقيقة الكلام بأنه مركب من مسند ومسند إليه وأن المتعلقات هي معمولات والمعمولات لابد أن تكون متصله بعواملها حينئذ ننزل هذه القواعد على الكلام اللغوي إن, جاء اللغوي إن جاءت حقيقة شرعية فعلى العين والراس ولنقع على المعنى الاصلي وقد أومأ إليه أحمد في اليمين أشار إلى القول قول عطاء الحسن بأنه يجوز الفصل وتعليقه دام في المجلس أما إذا انفصل المجلس فعينئذ ليس له ذلك وأومى إليه يعني أشار إليه كما في رواية بطالب إذا حلف بالله قال إمام أحمد رحمه الله إذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال إن شاء الله فله استثناؤه لأنه يكفر إذا حلف بالله وسكت قليلا تقييد ليس على إطلاق كما قاله المصنف هنا. وتعليقه بالمجلس هذا عام يشمل الزمن اليسير وغيره وأو ما إليه أحمد لم يوم اليه مطلقا بالزمن اليسير والزمن الطويل لا وإنما قال وسكت قليلا وسكت قليلا ثم قال بعد إذا حلف إن شاء الله فله استثناؤه لأنه يكفر لانه يكفر إذا هل يشترط في المستثنى ان يكون متصلا بالمستثنى منه نقول فيه مذهبان فيه فيه مذهبان المذهب الأول انه يشترط ولا يصح فصله وانفصاله إلا الا بضروره كأخذ نفس وسعال ونحو ذلك فنقول حينئذ هذا له له حكم الاتصال له حكم الاتصال وهذا قول جماهير اهل العلم قول جماهير أهل العلم والسدل بحديث ماذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير أيهما أيسر وأليق بالشرى أن يقول فليكفر عن يمينه أو فليقل إن شاء الله الثاني لو كان الاتصال له أو عدم الاتصال جائز في الحلف لقال من حلف على يمين فرع غيرها خيرا منها فليقل ان شاء الله ولا يقول فليكفر عن يمينه ولا يقول فليكفر عن يمينه ولذلك جاء ايضا في قصة ايوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحلث فلو كان الاتصال فلو كان الاتصال ليس شرطا لقال له قل ان شاء الله وحينئذ لا كفاره لكن هذا يدل على ماذا يدل على أنه لا بد من الاتصال هذا حجه الجمهور وهو اصح وهو اصح وافق له من جهة الشرع ومن جهه اللغه اللغه اثبتت انه لا بد من الاتصال وكذلك جاء الدليل الشرع مبين انه لا بد من من الاتصال المذهب الثاني انه لا يشترط الاتصال لا يشترط الاتصال ثم الانفصال لا باس به إلى متى قيل لشهر شهر وقيل شهرين وقيل لسنه وقيل لسنتين وقيل له ماذا ابدا مطلقا وحينئذ له ان يستثني ولذلك لو صح القول بالاستثناء مطلقا حينئذ لا يعرف صدق صادق ولا كذب كاذب ولا يثبت طلاق ولا عتق ولا حنث ولا غيره صارت الناس يتلاعبون بالالفاظ الشرعيه وله نقول زوجتي طالق ثم بعد ذلك إذا قل له تطلق قال إذا خرجت من البيت أو إن خرجت من قيده فعينئذ أخرج نفسه فلو قال زوجتي طالق ثلاثا الجمهور أنه يقع ثم يقول له القاضي ماذا أصنع قل قل له إلا ثنتين فيقول إلا ثنتين فعينئذ ماذا حصل حصل تلاعب لو قيل بهذا القول لما علم كذب كاذب ولا صدق صادق ولم استقرت الأمور ولا ضبط الناس بشريعة ولا إلى آخره ولا باحكام لأنه لا يعرف عدق ولا يعرف طلاق ولا يعرف حنث إلى آخره هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال وأن يكون من الجنس أن يكون من من الجنس إذا من من الجنس يعني أن يكون الاستثناء أو المستثنى من جنس المستثنى منه من جنس المستثنى منه فإذا لم يكن من جنسه لا يصح أن يكون استثناء لغة ليس باستثناء حقيقة وإنما يطلق الاستثناء وينصرف بإطلاقه الحقيقي على ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه من جنس المستثنى منه وهذا إذا قيل مثلا إذا قام القوم إلا زيدا زيدا هذا من جنس القوم فهنا صح الاستثناء لو قال قام القوم الا حمارا هل هو من جنسه ليس من جنسه اذن لا يصح الاستثناء لانه جعله شرطا وان يكون من الجنس وبه قال الشافعية جعله شرطا فعينئذ اذا لم يكن من الجنس لم يصح الاستثناء لم يصح ماذا ها؟ قيل لغه بمعنى انه يلحن ويغلط ولأشهر أنه لا يصح حقيقة لا يصح الاستثناء حقيقة وإلا بعضهم قال هذا لغو ليس بصحيح لكن هذا فاسد لأنه واقع في القرآن لأنه واقع في القرآن فحينئذ نقول لا هو ثابت الاستثناء من غير الجنس ثابت لكن الخلاف بين الجمهور وغيرهم هل هو استثناء حقيقة أو مجاز فقط وإلا هو استثناء استثناء فحينئذ نقول قوله وأن يكون من الجنس أن يكون من الجنس هذا فيه شارة إلى الاستثناء المتصل وأهل اللغة يقسمون الاستثناء إلى متصل ومقاطع والظابط بينهما على المشهور ما ذكره المصنف كان الاستثناء من الجنس فهو متصل كان الاستثناء من غير الجنس فهو فهو مفصل فهو مفصل أو مقطع لا تقول مفصل أو تقول مقطع والأشهر الثاني لكن الأول يقال دقة ونظرا للمعنى أن يقال السثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليها أولا لابد من أمرين وليس كون المستثنى من جنس المستثنى منه فحسب هو الحكم بكونه مستثنى متصلا بل لابد من شيء آخر وهو أن يكون الحكم على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه لابد من أمرين والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه قبل متصل فحينئذ نقول الاستثناء متصل هو الحكم بنقيض الحكم لابد على جنس ما حكمت عليها أولا فإن حكمت بنقيض الحكم لا على جنس ما حكمت عليه أولا فهو مقطع وإن حكمت على غيري أو حكمت على جنسي ما حكمت عليه أولا لا بالنقيض وإنما بمخالف فحينئذ لا يعد متصلا ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه فقوله وأن يكون من الجنس هذا يشمل بعض المقطع يدخل فيه بعض المقطع فإذا قيل الاستثناء متصل هو الاستثناء من الجنس أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا ليس خاصا بالمتصل بل يدخل فيه بعض أفران المنقطع فإذا قلت قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيد لا نحكم عليه بأنه متصل أو مقطع إلا بتوفر أمرين اثنين بد منهما قام القوم إلا زيدا فنقول زيدا هذا من جنس القوم هذا أولا ثم ننظر إلى الحكم لأن الاستثناء كلام التام ليس ألفاظ فحسب بل هو ألفاظ وأحكام إذن عندنا لفظ وعندنا حكم فتثبت أن لفظ زيد داخل في لفظ القوم من حيث هو في اللغة ثم تثبت أن ما بعد إلا ثابت له نقيض الحكم لما ثبت أولا فالقوم أثبت لهم الحكم وهو القيام ما نقيض القيام الجلوس للطجاح ها عدم القيام اذا اردت النقيض فتاتي بلفظ عدم تضيفه للحكم السابق عدم القيام هو نقيض القيام عدم القيام هو نقيض القيام القيام نقيض عدم القيام كل منهما نقيض الاخر لانهما لا يجتمعان لانهما لا يجتمعان ولا يرتفعان فحينئذ نقول قام القوم إلا زيدا ووجد فيه أمران وهو الكون المستثنى من جنس المستثنى منه وأن الحكم على المستثنى إنما هو حكم بنقيض الحكم الأول على المستثنى منه قام القوم إلا حمارا هذا نقول مستثنى استثناء مقاطعا لماذا؟ لعدم وجود او انخرام احد الشرطين وهو كون المستثنى من جنس المستثنى منه لكن النقي الحكم بالنقيض ثابت أو لا ثابت هذا الاصل قام القوم الا حمارا حمارا هذا اثبت له نقيض الحكم السابق وهو عدم عدم القيام اذن اثبت نقيض الحكم لا على ما كان من جنس الأول فنحكم عليه بأنه مقطع وقد يكون من جنس الأول ولا يكون استثناء متصلا فيما إذا حكم على المستثنى بحكم مخالف للحكم الأول وليس بنقيضه مثل بعضهم كالشيخ الأمين رحمه الله تعالى هو الذي جاء السؤال هنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الموتة عدم مستثنى وهو من جنس المستثنى منه ليس كذلك إذا مثل قام القوم إلا زيدا على ما ذكره المصنف نقول هذا استثناء متصل لأن الموت من جنس المستثنى منه أو مطلق الموت أو الموت الخاص فحينئذ نقول على الظاهر أنه استثناء متصل لكن نقول لا انخرم الشرط الثاني وهو كون الحكم على المستثنى ليس نقيضا للحكم لي على المستثنى منه بل من هو مخالف له لا يذوقون فيها الضمير عود إلى الآخرة إذن الحكم ما هو عدم ذوق الموت في الآخرة إلا الموتة الأولى ذوقه في في الدنيا هل ذوق الموت في الدنيا نقيض لعدم ذوقه في الاخره هل هو نقيض ام خلاف خلاف ليس بنقيضه لماذا لانك تنظر الى الدنيا وتنظر الى الاخره فتقول الدنيا ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا معي ذوق الموت في الدنيا في الدنيا لا بد تقيده بمحله ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا ثم تنظر إلى الآخرة فتقول ذوقه في الآخرة نقيضه عدم ذوقه في الآخرة وهنا الآية مترددة بين ماذا بين محل واحد وهو الآخرة أو الدنيا حتى يحصل التناقض في الحكم أم بين محلين إذا كان بين محلين حينئذ فكت الجهار. فنقول عدم ذوقه في الآخرة ليس نقيضا لذوقه في الدنيا بل هو مخالف له بل هو مخالف له إذا لم يحصل الحكم بالنقيض على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه بل هو خلافه ولذلك نحكم بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس بمتصل لأنه لابد من أمرين الحكم بنقيض الحكم السابق على جنس ما حكمت عليها أولا فان كان من الجنس لا بحكم النقيض فهو استثناء مقطع كما في الايه التي ذكرناها وان كان بالنقيض لا على وان كان بالنقيض ها لا على الجنس حكمنا عليه بانه مقاطع ايضا بانه مقاطع وان يكون من الجنس فاذا لم يكن من الجنس قالوا لا لا يسمى استثناء على قول او لا يكون استثناء حقيقه لا يكون استثناء حقيقه لكن الصواب أن الاستثناء يكون حقيقه من غير الجنس على ما ذكره المصنف ويسمى استثناء حقيقه ويسمى استثناء حقيقه وهم تعللوا بماذا تعللوا بان الاستثناء اخراج وهذا ليس فيه اخراج إذن انتفت حقيقة الاستثناء ما هو الاستثناء الاخراج ب الا وحد اخواتها رايت القوم الا حمارا هل حصل اخراج قالوا لم يحصل اخراج إذا ليس باستثناء بل هو مجاز وإذا ابطلنا هذا القول بان الاستثناء فيه اخراج حينئذ لا نحتاج الى هذا التعليل وأن يكون من الجنس وان يكون من الجنس فاذا لم يكن من الجنس حينئذ لا يصح الاستثناء ولا يكون حقيقه لانتفاء حقيقه الاستثناء وهي الاخراج وهي الاخراج ثم الاستثناء اذا اطلق في اللغة عندهم انصرف إلى ماذا؟ إلى المتصل. قالوا فايدة سعمله أو أريد به المقطع فليس بحقيقة، فليس بي بحقيقة. وبه قال بعض الشافعية، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. ليس ليس بشرط. يعني الاتصال كون المستثنى من جنس المستثنى منه ليس بشرط في صحة الاستثناء. ليس بشرط في صحة الاستثناء بل هو استثناء وذكر الشيخ الأمين رحمه الله أن ظاهر كلام أهل اللغة أنه استثناء حقيقي استثناء حقيقي فيسمى استثناء ونقول الاستثناء نوعان متصل ومقطع وكل منهما يسمى, يسمى استثناء يسمى استثناء ليس بشرط فيجوز عندهم كون الاستثناء مقطعا كون السثناء مقاطعا لماذا؟ قالوا لكثرة وروده في القرآن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن قالوا اتباع الظن هذا ليس من جنس ليس من جنس العلم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لغوا إلا سلاما سلام ليس من جنس اللغو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تجارة ليست من من جنس الباطل واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس على المشهور انه ليس من الملائكه إذن وقع الاستثناء فيه في الشرع والحكم بأنه باطل لغة هذا فاسد هذا فاسد مردود لوروده في في القران واما كونه حقيقه فنقول هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر ولا يصرف عنه إلا بقرينة تدل على أنه مجاز وليس ثم قرينه تدل على ذلك ثم قال وان يكون المستثنى هذا هو الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف اقل من من النصف وفي النصف وجهان واجاز الأكثرون الأكثر واجاز الاكثرون الاكثر هذا الخلاف بين العصوليين في الاخراج فيما يخرج هل هو اقل او النصف هذا ليس في الصفه وليس في الشرط وإنما الخلاف في الاستثناء وخاصة إذا كان من العدد وخاصة إذا كان من العدد أما الشرط فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع فلو كان المستطيعون النصف لا بأس به لو كانوا أكثر من النصف لا بأس به لو كان أقل هذا لا إشكال فيه إذن لا يشترط فيه في الصفة أن تكون الإخراج أو يكون الإخراج بها ان أقل من النصف أقل من النصف أو مساو أو أكثر. وإنما الخلاف في الاستثناء فقط، وخاصة إذا كان من من العدد. فلو قال له علي عشرة، يجوز أربعة أشياء عقلا يجوز أربعة أشياء من حيث الاستثناء. إما أن تقول له علي عشرة إلا عشرة. استثناء الكل. صار الاستثناء مستغرقا له علي عشرة إلا ستة أكثر من النصف وما زاد له علي عشرة إلا خمسة استثنى النصف له علي عشرة إلا أربعة هذه أربعة احوال أجمعوا على أن الأول باطل وهو استثناء الكل من الكل استثناء الكل من الكل بالاتفاق باطل لأنه عبث ولم ترد به اللغة لم ترد به به اللغة إلا إذا أردفه بما يصحح الاستثناء يعني لو قال له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة نقول العشرة الثانية ألغيت فكأنه قال له علي عشرة إلا ثلاثة فحينئذ يصح لأنه أردف العشرة الثانية المستثنى من العشرة أردفه بماذا؟ بما يصحح الاستثناء فحينئذ الإجماع أو الاتفاق على أن استثناء الكل من الكل باطل فيما إذا لم يردفه بما يصحح الاستثناء فاذا قال له علي عشرة الا عشرة الاستثناء باطل فتثبت له فتثبت له ال اذا قيل الاستثناء باطل ليس المراد الجمله كلها باطله وانما المراد الاخراج على قولهم باطل فاذا قال له علي عشرة الا عشرة لو صححنا الاستثناء كم له اعترف بماذا لا شيء لكن لما قال الا عشرة استثناء المستغرق نقول له عليك عشر عليك عشر فتلزمه العشرة تلزمه العشر والاستثناء قوله إلا عشر نقول باطل لكن لو أردفه بما يصحح الاستثناء فنقول له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة إلا عشرة إلا عشرة الثانية نلغيها كأنها غير موجودة كأنه قال له علي عشرة إلا ثلاثة وهذا يصح فعنده له كم له سبعة هذا فيما إذا استثنى الكل نقول الاستثناء باطل الاستثناء باطل ولذلك لم يذكره المصنف وإنما ذكر ثلاثة أنواع فقط وسكت عن الرابع لأنه باطل باتفاق أما إذا استثنى الأكثر فهذا محل خلاف محل خلاف هل يجوز أو لا أجاز الأكثرون الأكثر يعني أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه له علي عشره إلا تسعة يجوز أو لا يجوز نقول قال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز الاستثناء الأكثر يجوز الاستثناء الأكثر وهذا قول أهل الكوفة خلاف للبصريين البصريون على على المنع أنه لا يجوز الاستثناء استثناء الأكثر ولا المساوي وإنما يستثني فقط فيما هو دون النصف هذا مذهب البصريين وأما أكثر الفقهاء والمتكلمين تبعا للكوفيين أنه يجوز الاستثناء الأكثر فلك أن تقول له علي عشرة الا تسعة أو الا ثمانية المهم أن يكون أكثر من من النصف أكثر من من النصف لأنه إذا جاز استثناء الأقل وهذا مجمع عليه جاز استثناء الأكثر بجامع أن كلا اخراج بعض ما شمله العام ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص يعني كالتخصيص بالصفة أو بالبدل ونحو ذلك وهذا مذهب أبي عبيدة وأكثر الأصوليين أنه يجوز استثناء الأكثر استثناء الأكثر وبعضهم يستدل بالآية أو الدليل المركب من الآيتين لأغوينهم أجمعين هكذا قال إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين مع قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ايهما أعم وأيها أخص إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك قالوا الغاوين الغاوون أكثر من الصالحون غاوون إذن قوله إلا من اتبعك من الغاوين هذا أكثر من قوله بعد الإخراج إن عبادي يكون أكثر أو لا يكون أكثر فحينئذ صح الاستثناء الاستثناء اكثر من اللفظ العام لكن اجاب بعض من عبادي قالوا هذا لفظ عام جمع مضاف والجمع المضاف كما سبق انه يعم فحينئذ يعم الملائكة ويعم الصالحين من الثقلين الانس والجن فحينئذ ايهما اكثر الصالحون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي فيكون استثناء أقل من من الاكثر لكن لو صح سلم هذا نقول عكس الآية في السابق لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فصار المخلصون أقل من الغاوين قطعا قطعا من أقل من الغاوين فحينئذ لو قيل لا أوى أجمعين إلا عبادك عباد مضاف فيعم الصالحين من الملائكة وغيره فصار أيضا مؤكدا إنه ماذا استثناء الأكثر من من الأقل استثناء الأكثر من من الأقل على كل الصواب أنه جاهز صواب أنه انه جاهز أن يكون المستثنى وأن يكون المستثنى أقل من النصف أقل من من النصف كقوله له علي عشرة الا خ... إلا أربعة إلا أربعة أو قال إلا ثلاثة أو إلا اثنتين أو إلا واحد حينئذ يجوز وهذا بإجماع لا خلافة لأنه هو الذي سمع من لغة العرب هو المسموع من لغة العرب وفي النصف وجهان يعني استثناء النصف له علي عشره إلا خمسة هذا فيه وجهان قيل يصح وقيل لا يصح والمذهب الجواز والمذهب الجواز يعني الراجع عند الحنابلة الجواز قال في الانصاف وهو المذهب وهو اي استثناء النصف المذهب وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه استثناء النصف استثناء النصف وبعضهم منع لانه لم يرد عن لغه العرب وصاب انه جائز واجاز الاكثرون الاكثر يعني استثناء الأكثر أجاز الأكثرون الأكثر أي استثناء الأكثر أما استثناء الكل من الكل أو المستغن هذا باطل باتفاق قال ابن قدامر رحمه الله ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز الاستثناء الكلي ولذلك لو قال زوجته طالق إلا ثلاثه ثلاثة الا ثلاثه زوجته طالق ثلاثة إلا ثلاثة قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كم يقع 3 ليه ما يقع شيء يفرحون بك الناس لو انت <تصفيق> لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا تقع الثلاث على قول الجمهور لان الا ثلاثا هذا باطل باطل لا يحسب لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا ثنتين كم يقع واحده انت طالق ثلاثا الا ثلاثه الا واحده تقع اثنتين اثنتان. أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثا باطن. إلا إذا أردفه بما يصححه. فعندئذ يصح. ويجعل قوله إلا ثلاثا الثانية ملغاه كأنها غير ملفوظ بها. كأن التركيب عندئذ أنت طالق ثلاثا الا اثنتين أو الا واحده او الا واحده فإن تعقب جملا عاد إلى جميع. إذا وقع الاستثناء قد يقع بعد جمل. قد يقع بعد بعد جمل تأتي بجمل مترادفة ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء هل الاستثناء يعود إلى كل الجمل أو إلى الأخيرة منها أو إلى الأولى أو إلى الثانية هذا محل نزاع عند الأصوليين الجمهور على أنه يعود إلى الكل يعود إلى إلى الجميع يعني كل الاس... كل الجمل التي سقى قبل الاستثناء يدخلها الاستثناء قال فإن عقب الاستثناء جملًا عاد الاستثناء إلى جميعها إلا لدليل يخصه ببعضها ان جاء دليل منفصل فلا إشكال أما إذا لم تكن قرينه تعين أن الاستثناء مرادا به بعض الجمل دون بعض حينئذ يعود إلى الجميع وهذا قول الجمهور للشافعية والمالكية والحنابلة ومثلوا له بقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق قال بعد ذلك إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا يعود إليه شيء أمامه كم جملة والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق ثلاث جمل هل يعود إلى الجميع أو إلى بعضها هنا الأول لا يمكن أن يعود لها باتفاق لماذا؟ لأن التوبة إذا وصلت إلى إذا وصل الحد أو القذف إلى القاضي التوبة لا تسقط وإنما يكون بينه وبين ربه أما في حقوق الناس حينئذ لا إذن قوله فاجلدوهم ثمانين جلدا لا يمكن أن يكون قوله إلا الذين تابوا عائدا إليه ماذا بقي؟ بقي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إذا لو تابوا ها هل تقبل شهادتهم أو لا هو محل النزاع إذا قلنا عاد إلى الجملتين فعينئذ التوبة تكون ماحية عنهم عدم قبول الشهادة وإن قلنا كما قال الأحناف أنه يعود إلى أقرب مذكور فحينئذ فاولئك هم الفاسقون او اولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ارتفع الفسق فقط وأما الشهاده فهي مردوده ولو مع التوبه ولو مع مع التوبه فان تعقب جملا قال عاد إلى جميعها فحينئذ إلا الذين تابوا يعود لقوله ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا إلا الذين, إلا الذين تابوا فان تابوا فحينئذ اقبلوا لهم الشهاده واولئك هم الفاسقون فان تابوا ارتفع عنهم ارتفع عنهم الفسق لماذا قال ووجه عوده إلى الكل أن العطف يوجب اتحاد الجمل معنا عطف الجمل إذا كان بينها ارتباط في المعنى كعطف المفردات كعطف المفردات جاء زيد وعمر وخالد هنا عطف مفردات إذن هي مشتركة كل المعطوفات هذه في ماذا في إثبات المجيء فحينئذ عطف الجمل إذا كانت متحدة في المعنى حينئذ كعطف المفردات وهذا هو الاصل في الجمل الا اذا دل قرين قرينه بان الجمله الثانيه مستقله تماما الاستقلال عن الجمله السابقه وهذا خلاف الاصل ولان تكرير الاستثناء عقب كل جمله ينافي الفصاحه فجلدوهم ثمانين جلدا الا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهاده عباد الا الذين تابوا هذا يخالف لم ينقل هذا في لغه العرب أن الاستثناء إذا أريد به كل جملة حينئذ يؤت به بعد كل جملة أو تذكر الجمل اولا ثم يؤت بالاستثناء عيدا على الجميع الثاني هو المنقول وهو الفصيح وهو الأقرب فمقتضاها حينئذ يعني الفصاحة العودة إلى الكل ولأن الشرط يعود إلى الكل فكذلك الاستثناء الشرط يعود إلى الكل فكذلك الاستثناء فلو قال نساء طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا نساء طوالق وعبيد أحرار إن كلمت زيدا إن كلمت زيدا هذا شرط إن قلنا يعود على الأخير النساء طوالق مطلقا كلمت زيدا ولا والعبيد لا مقرون بشرط وهو تكليم زيد لكن نقول الشرط على الاصح عند الجمهور يعود إلى الكل فحينئذ النساء طوالق إن كلمت زيد وعبيد أحرار كلم تزد كما عاد الشرط إلى الكل كذلك الاستثناء لأنه مخصص متصل فكذا الاستثناء بجامع ما إلى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء هذا جملة ما ذكره الجمهور وقال الحنفية إلى الأقرب يعني أقرب مذكور الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة يعني لا ترتفع أو لا يرتفع الحكم بعدم قبول الشهادة بالتوبة بل يكون تائبا ولا تقبل شهادته لماذا؟ قالوا لأن الفصل وقع بين كل جملتين من الجمل بحرف العطف فأشبه الفصل بكلام من أجنبي لأنه فصل بين كل جمله بحرف العطف فحينئذ أشبه الفصل أشبه الفصل بكلام أجنبي نقول هذا ليس بالصحيح ليس بصحيح بل حرف العاطفي كسمه عطف يعطف ما بعده على ما قبله الا فيما اذا كان يشركه في الحكم دون دون المعنى ولذلك تقسم حروف العطف الى قسمين مشرك للحكم يعني ما بعده فيما مع قبل في ما بعده لما قبله في الحكم والمعنى يعني في الاعراب والمعنى وهذا سائر حروف العطف وإما نكون يكون مشركا له في الحكم فقط دون المعنى يعني في الاعراب دون دون المعنى وهذا ثلاثة لا وبل ولكن لا وبل ولكن وما عداه فالأصل أنها مشركة لها في المعنى والحكم ولذلك نقول الأصل في الجمل المتعاطفة أنها بمعنى أنها محمولة على معنى واحد ولا يقال بالفصل إلا اذا دل دليل ثم قال وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات وهو اي الاستثناء من الاثبات نفي وهذا حكي عليه الاتفاق حكي عليه الاتفاق قام القوم الا زيدا قام القوم جمله مثبته او منفيه مثبته حينئذ يكون حكم المستثنى النفي طيب ما قام القوم الا زيدا ما قام القوم منفيه او مثبته منفيه الحكم المستثنى الاثبات حكم المستثنى الاثبات وهذا قول الجمهور وعند الحنفيه بل إثبات واسطه اثبات واسطه وهو عدم الحكم فيكون حينئذ المستثنى غير محكوم عليه مسكوت عنه كما هو مذهب الكسائي الذي كنه سابقا هذا في النفي فقط اما الاثبات فهذا يكاد يكون اتفاق أما الاستثناء من النفي هل هو إثبات أو لا هذا محل خلاف الجمر على أنه إثبات ما قام القوم إلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا إلا زيدا يجوز الوجهات بدليه والنصب على الاستثناء ما قام القوم إلا زيدا إذن إثبات القيام لزيد لأن الجملة منفية عند الكساء وتبعه الأحناف ماذا زيدا وزيد مسكوت عنه ليس محكوما عليه لا بإثبات ولا بنفي نحتاج إلى قرينة خارجة نحتاج إلى قرينة خارجة وهذا يكاد يكون مخالف لي أو مخالف لي إجمعها للغة. وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات هذا ما يتعلق بالمستثنى ثم شرع في بيان المطلق وهذا ياتينا الحديث عنه بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين